أعوه الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حدد لكم لي ولا تكون كطاعب السوء إلا تاوره المصدود لو لا a <laughs> وَإِذْ يَعْدُونَ اللَّهَ كَبِيرًا لَّيُرْدِيهِمْ عَذَابًا بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اَلْحَمْدُ بسم الله الرحمن الرحيم ان فَمَا تَمُوتُ فَأُريدُ مِنْ طَعْمِهِ وَالْعَذَابِ فَإِنَّهُ مِنَ الرَّحِيمِ تَنْحَى mm um. أَهَدَكَ رَادُهُمْ مِنْ ذَاتِهِ وَجَعَلْنَاهُمْ What's okay. يزال في خفص قولنا خطوه الى النور اميلتي او اريداي واشوميد في Why did Thank <laughs> you. Jag <try> is mm -hmm. Mmm. -hmm. Bye. <laughs> إنه لحق <تصفيق>